اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون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 ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرأف الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه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 من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ننبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن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 وَتَرَفُو الْكَمَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْتَمِيَدَ بِكُمْ وَأَنْهَارُ وَسُبُلَ الْعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَى مَا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 لأنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا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 الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم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 فَلَبِئسَ مَثُوَّ الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقُوا مَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ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 وقال الذين أشركوا لوشاء اللهما عبدنا من دُونِهِ من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم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 ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم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 أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون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 وقال الله لا تتخذوا إلهاين إثنين إنما هو إله واحد فأي يفرهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين والصبر أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ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 ليكفرون بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصبا مما رزقناهم تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ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 ايمسكه علهون ام يد السهو في التراد الا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالاخره مَثَلُ السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم وَلَوْ يُآخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يؤخرهم, يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ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 الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنت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 رَدِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفادات ورزقكم من الطيبات أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ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 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما رزقناه منه رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله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 وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَفَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين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 وَيَوْمَ نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ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 ولا تسألون عن ما كنتم تعملون ولا تتخذون أي منكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء أبما صلتم عن سبيل الله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 فَمَنِ الظَّلْمُ غَيْرُ باغ وَلَا عادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ